من نسيف مظبوط راجل شريف حر لكن نظيف وقصوري ما تتعدى وانا وقت لما بحضر بمنع كله يهزر محسوبك الأفضل والأفضل من بعد مجاش جاش انا ما بنساش ما بنساش ما بنساش باجي اخطار صاحبي يطلع غدار وانا برضو مهما ادر مفيش واحد نية اخلاص ملعب ابوها صحبا سم الخيانة شلبا أنا ما بنساش ما بنساش ما بنساش وحدا غشاش غشاش غشاش حاولت تلحقوني علشان توجعوني توقعوني بلعبكم أنا بطولي وفي الآخر بطلع كسبان دا يا انس انس طير انت لسه ما فيش مقارنه خالص انت ناقص عايز خبره صوان وليا اهداف انا ما بجيبش لمسك كتف مهما حد حاول هيتزاول ويكمل برامج.com